صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آمين. كذبت قوم نوح المرسلين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 ت ق و ا الله و أ ط ي ع و ن ق ا ل و ا أ ن ؤ م ن لك و ا ت ب ع ك ا ل أ س ذ ل و ق ا ل و م ا ع ل م م ي ب ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن إن ح س ا ب ه م إ ل الله ع ى ربي و ا ل ح و ن ى شركه الهدى شركه د ع و ي ن ذ ي ر م ب ي ن ق ا ل ل و ا ت مضمون ا ل ت م ن ا ل م ر ج و م ي ن قال ق رب إن و م ي ك و س و ن ه النابلسي للعلوم ن ا ل ي س ل ا م ي ن فأنجينا فلك ل ا م ش ح و ن ثم أ غ ر ق ن ا ب ع د ا ل ب ا ق ي ن إن في ذ ل ك ل آ ي ة و م ا ك ا ن مؤمنين وإن أكثرهم ربك ل ه و ا ل ع ز ي ز الرحيم م ذ ب ت ع ه النابلسي ل ل ه م أ خ و ه م هود أ ل ا تتقون إني ل ك م ر س و ل أ م ي ن فاتقوا ا ل ل ه وأطيعون وما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 و إ ذ ا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوه واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات عذاب موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل أ و ل ي ن و م ا نحن ب م ع ذ فكذبوه ب ي ن ن ف ك ه أ ل ا ه م ف ء الله ك ي ة وما كان ك أ ث ر م م ؤ م ن ي ن وإن نحن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 ل ك موسوعه ا ي ن ف ا ت ب ل س ا للعلوم ه و أ ط ي الاسلاميه اسماء على ل ا ل م فيما ي ن أتتركون ه الحسنى ي في ن ن ج لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل س م و ط و ع ه النابلسي ل ا و ت ا فارهين فاتقوا للعلوم ه و أ ط ي و و ن ا ت ط ي ع ا أ ر الاسلاميه م س ر ف ي ن ل ذ ي ي ن ف د و ن في ا أ ر ض و ل ي ص ل موسوعه ا ل ن س ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 فيأخذكم اسماء عظيم ب الله م ا ل ع ذ ا ب إ ن في ذلك لآية ذلك كان وما أ ى مؤمنين وإن ربك اسماء الله ر ح ي م قوم كذبت و ط الحسنى م إذ قال ل ه م أ خ و ه م ل و ط أ ل ا ت ت ق و ن إني ل ك م ر س و ل أ م ي ن ف ا ت ق و ا الاسلاميه أ و س و ع ل ي ه ا ل ن ا ب ر س ي ل ا ع ل ى و م ا ل ع ا ل ا م ي ن أ أ ت ت و ه اسماء ل ذ ا ل ع ه ا ل ح ي ن ى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 وامطرنا عليهم مطرا ً فساء مطر المنذرين ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز うん。<音楽>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 إ ن م ا و س و م ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك ع على قلبك لتكون ى قلبك ل من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفيه اولم يكن لهم آ ي ه أ ن يعلمهم علماء بني إ س ر ا ئ ي ل ولو نزلناه على بعض ا ل أ ع ج م ي ن ف ط ر أ ه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى ح ت يروا العذاب الاليم ف ي أ ت ي ه م بوته وهم لا يشعرون فيقولو هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون افرايت إ ن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون م ن قرية ر إلا لها م ذ و ذكرى و م ا ك ن ا ظ ا ل م ي ن و م ا تنزلت ب ه ا ل ش ي ا ط ي ن و م ا ت ن ز ل ت به ا ل ش ي ا ط ي ن و م ا ي ن ب ي ل ه م وما يستطيعون إن عن موسوعه ع مع النابلسي للعلوم ا ل م ن ا ب س ل ا ل م ؤ م ن ي ن فإن عصوك فقل إني فقل عصوك بريء م م م ا ت ع ل و س و ت ع ل ى ا ل ع ز ي ن ا ل ر ح ي م ا ل س ي يراك للعلوم ذ ي يراك ي ح و ت الاسلاميه ب ك في ل ن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 موسوعه النابلسي أنهم للعلوم وادي يهيمون ا ل ا س ل ن ا م ن وعلموا ويل الصالحات وذكروا الله, كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ان يموتن قلبيا ا ل ل ه